لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار فقوله تعالى لكن الذين اتقوا هذا السثناء أو هذا السدراك قال بعض أهل التفسير وقعت لكن هنا أحسن موقع وصدق فإنها وقعت بين ضديني وذلك أن معنى الجملتين هي أن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك أمه فيه من نعيم الجنة استدرت جل وعلا حتى لا يظن أولئك أنه في خير فذكر سبحانه وتعالى أن ما فيه أهل التقوى وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم أعظم من ذلك فهذا الاستدراك وقع بين ضدين الأول من تقدم ذكرهم وما هم فيه من رغض العيش ابتلاء واستدراجا والثاني هؤلاء الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالرزق الحسن جنات تجري من تحتها الأنهار فيكون الاستدراك ظاهر وبعضهم قال إن الكافرين فريح بما هم فيه وقال أين هؤلاء مع الكلام أين هؤلاء المؤمنون الذين يقولون كيت وكيت فنحن في نعيمهم في شقاء وفي تعب وفقر فقال الله جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فأعد لهم نزلا عظيما كما في هذه الآية وقد تقدمت الإشار إلى ما شرنا إليه أمسي والنزل هو ما يهيى للنزيل ويعد للضيف هذا هو أصل النزل خالدين فيها نزلا من عند الله هذا المعد لهم في هذه الجنات التي هي جنة الخلد, جنات الخلد هذا نزل وهذا إكرام للضيف وقد أعد إعدادا له وهذا مما يدل على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة الآن معدة أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام فقال نزلا والنزل كما تعلمون في اللغة هو ما يهيء للضيف وللنزل ويعد له ثم صار وتوسع فيه فأطلق على كل على كل طعام وغذاء وعلى كل رزق وإن لم يكن لضيف ومكرم به هذا الذي أعد له كما في قوله سبحانه وتعالى نزل من حميم هذا ما هو اعداد لضيف فتوسع فيه بعد ذلك فصار يطلق على كل رزق وعلى كل غذاء يقال له نزل كما في هذه الآية نزل من حميم هؤلاء مهم ضياف أبدا بل أعد لهم هذا الغذاء للعذاب به وإلى الأصل في النزل هو ما ذكر أهل اللغة ما يهيأ للنزيل ويعد للضيف هذا هو النزل ويجمع على أنزال وأما إعرابه سيأتي الكلام عليه قال رحمه الله قوله تعالى لكن الذين اتقوا ولكن هذه استدراك كما سمعته وتقع بين ضديني وهذا معلوم من الاستراك وتقع بين شيئين مختلفيني ما جاءني زيد لكن عمر وما بعدها يثبت له ضد ما قبلها وهذا هي حقيقة الاستراك فما بعدها يثبت له ضد ما قبلها بخلاف ما قبلها مباين لما قبلها يثبت لما بعدها اختلفان في الحكم. ما جاء زيد لكن عمر النفي عن زيد الأول والإثبات العمر وهكذا أيضا هنا فإن موقعها للاستدراك أيضا فإنها وقعت بين ضدين مختلفي الحكم قال قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا. جزاء وثوابا نزلا جزاء وثوابا لهؤلاء الذين وعدهم الله وعدا حسنا جل وعلا والمجازي هو الكريم سبحانه فهو جزاء عظيم كما تقدمت الإشارة لذلك هذا النزل الذي أعده فالمعدل أو الذي أعد المعد له الله جل وعلا والله قد أعد للعباد فيها فيما أعده لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا الموعود به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو عظيم قال رحمه الله وهذا كلهم باب التشجيع للعباد تصبير لهم والدفع بهم إلى الخير والعبادة والطاعة وعدم الاقترار بالدنيا الفتانة التي فتنت الكافرين هذا كله تسلي لهم وهكذا دفع بهم وتصبير لهم أن ما عند الله خير وأبقى صبروا هذه الدنيا متاع وذاهب وزائلة ولا يبالي الشخص إذا فاته شيء منها ولا يحزن على ما فات منها لأن المعد في المستقبل أعظم منها ولا مقارنة بين هذا المعد في المستقبل وبين هذه الأنم الحاضرة التي يتمتع بها من تمتع لا تناسب أو لا اتفاق بينهما أبدا لا اتفاق بينهما إنما إن وجدت أسماء اتفاق في أسماء فقط أما الحقائق تختلف كما في الحديث المشار إليه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر فإذا هذا نزل عظيم أعده الله سبحانه وتعالى المتقين قال جزاء وثوابًا من عند الله هذا الجزاء من عند الله من عند الله ومن هنا ابتدائية نصب على التمييز نصب على التفسير هذا قول الفرائع أنه منصوب على التفسير أي على التمييز فإذا سمعتهم يقولون على التفسير أي بمعنى على التمييز وهذا قول الفراء من أهل النحو كما تقول هو لك هبةً وصدقة هو لك هبة وصدقة وهذا كذلك أيضا لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتنا خالدين فيها نزلا كقولك هو لك هذا لك صدقة وهبة فإذا هو تمييز نظيره من كلام هذا الذي سمعته فإن الناس يقولون هو لك صدقة هو لك هبة وهذا كذلك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا هو لهم نزلا فهو تميز هذا قول سيأتي أذكر قولا آخر وقيل جعل ذلك نزلا فهو منصوب بفعل محذوب على المفعول على المفعولية جعل ذلك نزلا هذا قول آخر أن نزلا مفعول به لفعل محذوف تقديره جعل ذلك نزلا هذا قول آخر في نزل أنه منصوب بفعل محذوف وهناك قال أخرى فقيل منصوب على الحال من جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وجنات قد خصصت وليست بنكرة محظة جنات تجري خصصت بتجري صفة لها ثم قال نزلا هذه الجنات نزلا حال كونها نزلا فهذا قول أيضا جيد أن نزلا حال من جنات الذي قد خصص بقوله تجري وليست نكرة محظة حتى يعترض بإتيان الحال من النكرة فإنها نكرة مخصصة وقيل النزلا حال من فيها خالدين فيها نزلا الذي يعد على الجنات خالدين فيها أي في الجنات نزلا وهذا أيضا جيد فهذه أغوال في نزلا وإعراب نزلا من يعيدها خالدين فيها نزلا أغوال ذكرت في إعرابها قيل تميز قاله الفراء وهو كقولك نعم هذا لك هبة وصدقة أحسنت وهنا قال لهم هذا لك هذا لهم صدقة هبة تميز وقيل مفعول منصوب على المفعولية به المحذوب جعل ذلك نزلا جعل تنصب مفعولين وقيل حال من جنات الذي قد خصص بتجري وقيل حال من فيها من ضمير الجنات أحسنت هذه أربع أقوال هناك قولان أيضا لكن هذه إن شاء الله هي أظهر الأقوال قال رحمه الله قوله من عند الله نصب على التمييز على التفسير وقيل جعل ذلك نزلا وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا ولا شك ما عند الله خير الأبرار من متاع الدنيا فإذا لا يحزن الشخص إذا كان فقيرا صحيح أن الفقر متعب وهو من أسباب ما تعلمون من الجرأة على بعض المعاصي السرقة قطع طرق كل ذلك بحثا عن الغنى وربما قتل وقتال كل ذلك بحثا عن الدنيا وعن الغنى وربما زنا من بعض النساء فإن ذلك يراود ابن عمه ابن عمته سنين وزمناً كل ذلك لأجل فاحش فلما احتاجت جاءت مسكينة فقال تريد مقابل كذا فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله قالت التقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فجرها إلى هذا الأمر الفقر والحاجة فالفقر متعب إن لم يصبر عليه الشخص ربما يرتكب المناهي والمحرمات فعلى هذا الشخص يصبر فإن الله يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار بعدما ذكر متاع أولئك المجرمين من الكافرين يصبر أهل الإيمان يسلي أهل الإيمان فإن الله عد لكم خيرا عظيم اصبروا ولا تبالوا بهذه الدنيا هذه الدنيا ذاهبة وفانية ومتاع يتم به ذوه ثم يزول عنهم ويذهب وأنتم أعد الله لكم شيئا خالدا مخلدا لا يزول أبدا جنة عرضها السماوات الأرض وفيها من النعيم ما لعن الرأة لا رأت ولا أذن سمعة لا خطر على قلب بشر هذا والله تسلي عظيمة لأهل الإيمان أنهم يصبرون لا يبالوا بما فات من الدنيا صيح أن الفقر يتعبنا لكن الحمد لله اختار الله هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه قال رحمه الله وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن سمايل. قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله. قال أخبرنا سليمان بن بنان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حونين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه جئت فإذا رسول الله ما يعرب الفا جئت فإذا وإذا ما يعرابهما الفا وإذا ها سممية طيب عليق سممية وأنت حرف جر ما شاء الله أبس في نوابغ وفي أقوال ما أدركها سبوي لا بس هات عند من لا بس ما في شيء ما يعرف الصواب إلا بعد الخطأ ربما فجائية. ايش التي هي فجائية ها الفاء طيب عندما، عند ها نعم تزينية زائدة زائدة لتزين اللفظ احسنت فهي زائدة للتزين فقط واذا فجائية حرف فجاء احسنت احسنت قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة وإنه لعلى حصير انظر للحال يا أخي هذا الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله مشروبة وعليها حصير إلى آخر ما من الأشياء التي في تلك المشروبة ونحن الآن فرش جميلة جدا وبأثمان غالية والله وبيوت ما أحسنها وما أجملها ومع ذلك الشخص صلى الله العافية كل يوم أنا وأنا فقيرنا محتاجنا ونحن في نعيم لا يعلم به إلا الله جل وعلا كرمنا الله بأشياء كثيرة والله أعلم لعلمه بعدم صبرنا وضعف إيماننا لنا أمورا أولئك عندهم قوة إيمان فابتلاهم الله على قدر إيمانهم ونحن نضعفنا نبتلى على ضعف إيماننا وللو كان فقر ما عندنا شيء ربما نتعب الله وما تحزب من تحزب إلا بعدم الصبر على ما هم عليه بسبب عدم الصبر من قلة اليد فالغناعة الغناعة الذي يقنع بإذن الله سيحصل على خير كثير قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة وإنه لعلى حصيد ما بينه وبين شيء ما بينه وبينه شيء وما أصبر أهل دماج أخوان في دماج عندهم صبر والله تجلد عجيب جدا رأيناهم صبر بعضهم مسكين ولده ثيابة لا يعلم بها إلا الله لما ترى ترتي تقول مسكين هذا في البيت هذا الآن المظهر ينبئك عن المخبر حال حال صابرون محتسبون وخرجوا رجالا أسودا من ذلك المكان نفعهم الله بالصبر وصاروا سادة الناس في هذا الزمان ولهم شان ولا ويختلفون عن غيرهم تماما هذا فضل الله يتيه من يشاء ولكن لا بعدهم أعداءهم لفتنتهم بالدنيا لا زالوا بعدما خرجوا خصوصا من ذلك المكان اللي هو أعظم ما أولهم كان في البعد عن الدنيا والصبر على الخير وعلى العلم فأخرجوهم وتلقفوهم وحاولوا فتنتهم ولا زالوا ساعين في فتنتهم ونسأل الله أن يصبرنا حتى نلقاه فإن الفتنة بعد أهل السنة تجري نسأل الله أن يصبر أهل السنة جميعاً على الحال الذي هم عليه وزيدهم فضله ويمن عليهم برزق الحلال الحسن يكون قفاية لهم في البعد عن هؤلاء المفتونين قال رحمه الله قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربه وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشو هليف وإن عند رجليه قرضا مصبورا وعند رأسه وهب أو أهب أهب هكذا صح من جمع إهاب. وعند رأس أهب معلقة فرأيت وأثر الحصير في جنبه فبكيت. يرثين رسول الله ربما عمر في بيته يرى أنه أحسن حالا في بيته لكن رسول الله بقدر إيمانه يبتلى عليه الصلاة والسلام هو أسوة الأمة في الصبر أسوة الأمة فتعجب عمر ربما هذا مه في بيته يقول. والله أعلم كأنه يعجب من هذا هذا نحن بيوتنا ما عندنا ما نحن في الحال الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وهو يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحى له الذي سمعته قال فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيته فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسر وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ما أحسن هذا الجواب جواب مختصر مفيد وأوتي جوامع القلم هذا كله متاع دنيا أما ترضى ليكون لهم هذا المتاع الزائل ولنا الباقية ولنا الآخرة ولنا دار القرار ما ترضى فهكذا أجاب بهذا الجواب المختصر الذي ينبغي للشخص أن يجيب به نفسه إذا حدثته بشيء أما ترضي أو ما ترضين أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يجيبه إذا حدثته بالدنيا وبمتاع الدنيا يجيبه مثل هذا الجواب المفيد المختصر حتى يعلمها القناعة فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ولا شك أن عمر يرضى بهذا لكن هذا الجواب لعمر ونغير عمر ممن ربما من غير عمر يتطلع للدنيا فيجيب نفسه بمثل في هذا الجواب قال قوله عز وجل هذا نؤخر إلى وقت آخر شاء الله وإن من أهل الكتاب إلى وقت آخر فما هو النزل ما عند من ما هو النزل نعم أحسنته هو ما يهيأ للنزيل ويعد للضيف يقال له نزل ثم توسع فيه وصار يطلق على الرزق وعلى الغذاء قال له نزل وإن لم يعد للضيف يطلق على كل رزق وكل غذاء يقال له نزل وإن لم يعد للضيف كما في قوله نزل من حميم وهؤلاء مهم ضياف أحسنت <تصفيق> صلى الله عليه عليكم الشيخ خالد باغتيان حفظه الله والأخ محمد بن عليكم وعليهم السلام قال هل يجوز أن تهجر صاحب فاحشة اللواء والسحر والمشعوذين سحر المشعوذين لا شك أن هؤلاء أولى الناس بالهجر المشعوذ الكافر وهكذا اللوطي العاصي ينصح فإن تاب وأناب وإلا يزجر ويهجر ويغلأ في الله سبحانه وتعالى ويبغض فلا شك أنه مثل هؤلاء عصاها مرتكبون لجرائم عظيمة فاللواط جريمة عظيمة ولا يكفر بها صاحبها عاصي ومرتكب لكبيرة والشعوذة جريمة عظيمة ويكفر بها من اقترفها فهو ساحر وكل ساحر كافر لأنه لا يتوصل للسحر إلا عن طريق الجن والجن لا يمكنوه إلا بعد الكفر بالله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر انتبه نحن فتنة وإلا الأصل هو هذا أنه يكفر وأولئك ابتل الله العباد بهم الذين في بابل ابتل الله العباد بهم أرسل إليهم من أرسل للإبتلاء والاختبار فكفر من كفر قال هل ثبت عن بعض السلف كانوا يهجرون بعضهم على بعض هكذا قال نعم ثبت عن ابن عمر هجر ولده عبد الله المغفل هجر قريبا له بسبب الخدف وابن عمر بسبب منع النساء المسجد لما توعد أنه قال والله لنمنعهم قال والله لا أكلمك أبدا حدثك عن رسول الله تقول والله لنمنعهم فلبس أن يهجر من باب الزجر والردع له حتى يأوب ويرجع إلى صوابه ما فيه مانع، وإن طال الهجر الرأيت رأيت في ذلك مصلحه والله لا أكلمك أبدا وإن طال الهجر هجر رسول الله كعبا وهلالا ومرارا هلال وكعب ومن أيضا هلال مرارا نعم هؤلاء الثلاثة خمسين ليلة طال الهجر عليهم وشط عليهم الهجر فيجوز الهجر وهجر رسول الله نساءه شهرا في تلك المشروبة التي دخل عليه, عليه عمر فيها وراء الحال الذي هو عليه فجائز الهجر جائز ولكنه علاج لا يتوسع فيه لا يتوسع فيه فإن كانت هناك مصلحة من الهجر هجر الشخص فإن رسول الله لم يهجر كثيرا وإنما حوادث قليلة هجر فيها والأصل الصبر والنصح ولا مع أهل المعاصي الصبر والنصح يصبر عليهم وينصحون ووجهون لا سيمة في هذا الزمان زمن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وزمن الدفع بالشهوات على الناس زمن الدفع بالشهوات على الناس فلو هجرنا المجتمعات بالمعاصي فمن ينصحهم فإن كان ثم هجر فهجر جزئي هجر معاصيهم وهذا لابد واجب والبعد عنهم والتنحي عن مجالستهم إلا فيما لابد منه من النصح هذا لا بأس به وهذا الذي ينبغي أما أنهم يهجرون تماما لا سلام ولا كلام ولا نصح ولا توجيه فلمن يتركون وهذا الذي يريده أعداء الله أنهم يحلون بينهم وبين أهل السنة ولا يتوصل إليهم أهل السنة حتى يبقون على غيهم حتى يبقوا على غيهم والعياذ بالله وعلى معاصي معاصيهم فإذا هو علاج بالنسبة للعصاه وذاك مجتمع خير عظيم يهجر الشخص فيه ويزجر ويرجع ويقوب إذا رأى أن المجتمع ما يقلمه وأصحابه ما يقلمونه يحصل له ما يحصل من الأسى والحزن الشديد أما هذا الجاهل الذي هو معرض ما يبالي بهجرك حجرته ولم تهجره ما يبالي بهجرك هذا يحتاج نصح أنه ينصح ويصبر عليه أما أهل الأهواء فيجب هجرهم يجب هجرهم أهل الأهواء ولا تجوز مجالستهم وأما النصح فلهم ولغيرهم النصح لهم ولغيرهم مبدول فمثلة هجر العصاه فهذا ينظر الشخص فيه المصلح والمحسدة في هجرهم والأصل هو الجواز وهذا من الولاء والبراء والعصاء يختلفون فمن العصام من يسب الرب والدين هذا يبغض كافر في الله ومن العصا ساحر والعياذ بالله هذا لا يصلح الملائنة معه إلا في باب النصح ينصح فقط فإن الله أمر موسى وهارون بنصح ذلك العاتي فرعون فالنصح يبدل للجميع ولكن الهجر واجب أمثال هؤلاء لا تجوز المضاحكة معهم الملائنة معهم المجالسة معهم ومن العصامن هو أخف من ذلك لازال في دائرة الإسلام فينظر فيه في المصلحة والمفسدة فيه أما المبتدع فلا فإنهم عندنا أشد من العصاة العاصي يعرف أنه عاصي والمبتدع يظن أنه على صراط مستقيم وأنت تعوج يظنك أنت المعوج وهو على هدى وعلى صراط مستقيم وصعب يتصعب هدايته فلذلك ترى أكثر من يهتدي العصاه وأما المبتدع إذا تلبس بالبدعة صعب إخراجهم منها جدا فلا يهتدي كثير من المبتدع إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته فعقوبة المبتدع عظيمة حجب توبة عنه حتى يدع بدعة ويترف هذه البدعه التي هو مصر عليها ولاج جبيها وأما العصاة فيهتدي منهم كثير جدا يهتدون من العصاة والواقع خير شاهد، أما المبتدعة فقليل من يهتدي ويوفق للهداية جرمه عظيم واتهامه للشريعة بالنقصان وإحداثه في دين الله وإلصاقه شيء ليس من دين الله بدين الله هذا جرم هو سهل والناس يعبدون الله بهذا الفجور الذي عنده من البدع ويتلبس من تلبس بهذا البدع يظنوا أنها عبادات لله سبحانه وتعالى من سبب هذا الفاجر المبتدع يجعل الناس يعبدون الله بشيء ما شرعه الله جل وعلا أما جانب المعاصي ما في أحد يعبد الله باللواط ولا في أحد يعبد الله بالسب والشتم إلى آخر ذلك يعرف أنها معصية وما يتقرر من الله بها أبداً لكن هذا الفاجر يجعل الناس يعبدون الله مثل هذه البدعة قال ما توجيه مع بعض أقالب لا يصلون وأنا أنصحهم هل أصافحهم انصحهم واستمر معهم في النصح ولا تهجر هؤلاء صبر عليهم لعل الله يهديهم على يديك فإنك إذا جفوتهم ربما يزادوا طغيانا ويدخل عليهم غيرك يستغلوا هذا الجفاء منك والهجر وربما يبعدهم عنك أكثر وأكثر صبر عليهم ولعل الله يهديهم على يديك وحذرهم مما هم فيه من معاصي لا تكل ولا تفتأ استمر على هذا ولا تفتأ هذا يلقى لأن لا إذا دخلت عنه في أفادة الاستمرار بل استمر على النصح لهم قال هذه فائدة من القيم أهل السنة سيف لا ينكسر والله صدقت صدق رحمه الله أهل السنة سيف لا ينكسر سيف على أهل الباطل وأما معاهل الحق فهم أهل خفض جناح أخفض جناحك المؤمنين وأما مع أهني الباطل فهم صارم ليست له نبوة مع أهل الباطل. إلى الله سبحانه وتعالى.